الله المستعان، خير إن شاء الله. أتدي أولانا بالاستفاد، إن شاء الله يكون لنا مرور عليكم دوري بإذن الله كلما نتمكن. لكن حبقت هيك نسلم عليكم في الصباح. الله يحفظكم، الله يجزيكم خير. سمعوا نصوتكم. لا تنسون بالدعاء. السلام عليكم.